A'uudhu billahi minash shaytanir wa surat Makiyah. wa ku waqiyada markii ruuxa looga warbahaa ee u rumaysan waxa ugu adag ee ruuxa isugu yeele rabo inuu qalbiga ku hayo waqiyada iyo waxa ilaahi baa ka jawaaba oo duugiraa annabaa warkiba iswaydiinayaan alqadiin weena amma aan iyammaa ole skuut qaanay wey oo mintaalka ku qidqaan amma aan ayu shay sheegayey tasaalun iswaydiinaya annabaa ibo alay warkiba iswaydiinaya alqadiin weena warka weyn waxaa lagu sheega quraan هناك دحديثة مختلفة أسبوك الأفضل سنوات كالله وحا حقا سيعلمون ورقة أسبوك الأفضل هنا سواليان أي بعيد سنوات هنا يباندون سأسحق سا ثم كالله وحقا وحا حقا سيعلمون هنا يباندون ورقة رب سبحانه وتعالى قررت أود دي سيوح والبين أي رب سبحانه وتعالى كوى العالم نجعل مياه نايري الأرض للك مهادا قبل والجبال بوره مياه ناكدقين أوتادا adkayn harag markay la rabeen oo qalood dhaxanta ama qoryaha lagu dhuftaa lahayn lagu adkayo dhulka ku hayo boorti markan ka dhignay dhulka la looga dhigay waxa dusha laga qabto adkaynaayo si waxa dhulka u dhaxaanu wal jiraan nianna booyiina kadigan awtaadan ilaa isaa marka idin wax ay wax in soo ceyo waxa kala qana ku miyana idin abuuri idin ka aswaaj نومكم ko laba راحين ah ay hagaag yadoon wajjalna miyana yee kalle waso karo marka waxuu astaraaginka xulu qariyaa oo maalin ka xagee wax laga arkayeen kiina oo gashay hostkaaga jiraada arkay halkaas lagu joogaa أو أنك كديج أن هذا مالينك مع عاشن وقتهم عش وقتك ألفين ستان واحد ولان الله إذا وقت بيره الله قدرنا يو التجارة السنة يو دكاملة الخرنا يو الحمارنا يو الصفرة يو الإيمانة يو الصعوانة يو مين هذه مالينك الله إذا عظوفا ستان وبنينا مياه نادسنا فوقكم كركيننا وحصنا وسوارو وإلى إلى وروحنا سمي السين وود ونحن اليوم وبنينا ميانا ديس فوقكم كركين سبعا تضلوصا موام شدادا على الأرض وجعلنا ميانا ييرين سراجا فينوسا وهاجا افضلا وصمد ميانا اول ييرين سراج كا افضلوا وقرحضا اي ضيحا وحر نورنا يوم وكان اقول ايضا ايضا ايضا وهاج ايضا فينوس افاس ميانا صمد ييرين وانزلنا المعصولات ضرورها بيو كبر يحاول معصولة وحالا على جواره عنده حيت كذا يسود بيه يبقى سود يعني بيكند الآن ضرورته بيركتبه بيه, بيه, بيه, بيه حمبارس وأنزلنا مياهنا السودجين ماء المعصولات ضرورها حق هذا ما أنبيه الخجاجان شو بتام برضو نص أو صعوني تجواها بحي لأنه خرج السان ووصل به به habad galay daa ay haruur kaay digirtay waxa habad lahayd kala baday waxa nabaatan iyo daaqi xoolo idin cunilahaayeen taan ugu soo dhaleen ayaan daruurti bii uga keen wa jannatin sam beero ugu soo dhaleen سبان هيدين أودي وين سورة جبريل سبحان الوتر إن يوم الفصل مالك كراسار يرد كلا كراسار يو الروم محيق أو كسبلايل لسين يو كانوا بوعدمي قاتم بوقت لون يوم الفصل مالك رد كلا كراسار يو وقت ولا وقت لا يكل جوقي أيوة يوم مالك يوم الفصل يوم فقط للفصور صور كمالن تلفو فيو في فتاتونا عدمال إنسان waajin idin qof qorhaa oo tan soo marayna wakoon kun dadku markaas akunkila akaba hal wajinada ka galaa goobii jalwadaa shiiwoma inaga soo maray adiga oo mutafaqay rasuulku u yidhi wa maalinka wilaay dhahay aadama dadkiinaarta soo sara wa in taamarku dhana min kulli 1999 markaas akubii يومركدت كيسحص يوما يياكم يو كونه يوما ينفقه يوم ماروا يوم مركدت كلكرسالة ينفقه في الصور العفوف يا فاتأتون عذمة الإنسان أفواجنا إذنكوا جمع, جمع فري السماء السماء نظم فريتان ملوك سرطان وين الكسومري السماء كوي عالي اندهاع هل من فضول ملجحنا وفرنت بارته وكل يتساسس وذا سمد مالك والخوري بقى الله سبحانه وتعالى مالك يوم الفصل وفتح دوا الله خوري السماء والسمد بقى الله خوري فكانت وحي أعطى أبواب المطلوب رابك مرأيته كسو الدقج أي سمد يالانس وصيّلت والسعسي الجبال وبوره فكانت وحي مقطي سراماً بالانتاد كوحة الله بيا الله مرأي ما وحال الله مرأي وترى الجبال تحصلها الجاملة وهي تمر مرصحا inaa adag tahay wax u maareeyo mustawa iska daruur oo ka wasoof lafta laga bixiyo ka dalanteed oo kale buuriyo noqonay soo yelad waa la socodsii al-jibaal fa kaana waxay noqotay jibaashi saraaban للتاعينا ندق حد الجذبية إلهي في دوتي سلعة حرامته آلة بينما آمن هو وطيب ندق إسلامك دافعه إيمانك دافعه حق دافعه آله ويبادلك حراس دافعه حرامته هل كن ندق علاه في دوتي سلعة تو كجوك سمعي اللهي لا بثينة ويكون نجانيان في هالنار تضحيه له عن كارجاره zaman aan kar gooyin gooliga mudda mare waaw gooliga gooyin beku nagaanay la yadoo qoonada dabayl ma hayaan xiiannaafta dhex ila burden qaboon wala sharaaban لا يذوقون وحى رسوله وين شيوط نهود وحواته وعمه بدري ربه كهله سرط فرق قيام ذي وحى الحياة يمني نذكره عسى وحى نروحه إله رميسا مرة قوة عنو بمهوي ماذا ورعي وإن عبسك كل جستار كعرة وحى نذكر النار تجلاه يا إسماعيليان النار تكملتين لا يذوقون الذين مهيّان فيها النار دحيلة برد قبوق ولا شرابا أبد من إلا حميم من برد ميعي بين النار الوسو كلين wa gasaqan iyo milka dadka ka meermay asaab wa dadka ku tay maraxdoodi digoodi iyo qurun ka ka daatay jazaana waxaasi waa abaalmar waxa مرك وقع على المرقد جزانا وفاقا وجزء على المرور وحاء السماعياني عمل كهذا وافقن إنهم يوم كانوا حيا لا يرجون كوان كعب سنة حسابا إلا حسابية كعب سنجلون إلى إلى ذري استعجس وراء حسابية وحى مص ما يصير وحى محضص ما يصير وحى سولقامري وحى سول تعب قلبه كجمد جلوم دم شقي وحى كذب بيا قلبه وكلذبوا ويبين بآياتنا آيات كقرآن كها كذالما بينه هذا دون عرق ينكلون بينه لكن رعدوس آيات الله دن من ده شو بيني يقول كبيني ولا وين بيني السنة جارة وبعد السنة دوا وكل الشئ شئ شاي كاستبر احسنها هو انكوك من ين كتاب واحد كتاب انكوك من القرين راح المعرفة وكسويني كتاب كعمرش الله القري ومرأيتك قرتي وراك بكسويني فدو faran nasididku nar taanoo caasaad daran iyo faran nasidku midin ziyadeen ma ila caadaban mooyee waayada ugu adag baale gaalad waxa iyo ku dhaxjiray alle u dhadaaya caadabku ummaanaysa badan ay dadin tabe subhana wa taala kuwa marku ka warra hadana waqo ahlu khayrkiyu inal muttaqeen taqeenta wa haasubnaadima faazan liiban bu waye rabi karreeyay inay ka tagaan iska عليه wuxuu rabi faray inay ee ka tagaan ba iska ilaayay wuxuu ilaahay karabay inay la yimaadaan ba iska ilaaliyo go'o taqiin waxay la yimaayeen markay aawrintu wayna tade naaska jilciya hos buu yadi wanaaska marku tsa u taagan yahay kabra ha seelay atraawan oo isku de هذا الحنم مغران، ولكن دائما بين <تصفيق> يدرس بين المغران والحب والبين له بين تاوي، وكر روح عريسا، روح هذا الحنم كل روح روح بينه يروح قاضي ويرقد مغرم ريس لا يسمعونا فيها مم مغران يجنا رحلة لغون بعض اللي يوحون وما رايح يعني ويرقد مغرم هيا بين المغرم هيا بين يهذا الحنم يدرس كحنا عصنا أصليين جزاء وحص تقيين تلسيين waa jazaan qaalmarin oo min rabbika rabbiga xajiisa ka ah uuban waasiismoo hisaaban kaafirayn aduunka waa ka sadal lagu seewarayo kugu filan may waasiijiraan markii rooha wax وحو اللي بس يو مو فريغ وحكل بهم يس الزان وأول مرة من ربك ربى حاجز عطاء واسمه إله يبصي يو حساب رب السموات هو رب السموات إله واس السموات رب جو والارض لوكا كرب جو وابينا وحو دفعي رب جو أروح منو إله واس نحرز توه الدنيا حتى قالوا نحرز لا يمكن يكون من ملكيان من إله حاجز خدامة لهذا الملك قيامه فروح أولادي كرحتا ملاك تأيو فرسوشة إنه وإله الله ضمره إلا روحه وإله إدمان يوم يقوم روحه أول يوم معلنتا يقوم واستعاج يأهرون الجفخيل فسرك كرويد يعني لكن فسر كاس اللعب ذي وحره لوجوده هنا وينجر مرسوشة قنبل وح قلبه كله ولا يكين الجري وها إلى كلام كيس سبحان الله تعب سويد الجيرف فرسوشة وكنج فضلك سو قرسين يوم معلنت يقوم واستعاج ار روو جبرييل iyo wal malaaika to maraahete kale safan yugo sabsafaa raayta kalamuuna haddi ma hayaan illa man ilaahi subhanahu wa ta'ala raayta laaym koomin qidaa intaana wasaabaynay cid kale iska dhaafay jibriil hatta لا إله إلا الله اللهم سلم سلم مرائكة هي الرسولة هي عيدك لو هذا لا الرسول يوم أيضا اللهم سلم سلم برسوله ساس مرائكة له ومارن رهيبه وين هذا عبس البطن لبطن ذلك كاسي اليوم أمارنك كا. إلي ذنك ورمي قيامة على الحق وحق فمن رأي شاء الدون مارن مارنكا يقال إنو حقيه Itä-Hadha-Hassanissa ilähermikin rebbiä, hän kissamme avan gurigu kohenlahau, et ja voka gurivan tiarsan. Nova sana nulla burghia, sen ei ole gurigu tiarsan, ei ole vokaasu, keräilemäkäpä vajaa, kanvoi, joo, sen voi joo. Voin alkaa gurikadiaarsan avalismana, gurikadiaarsan avalismana, gurikadiaarsan avalismana, mitmaalmehe, olla kaiventadiaarsan kataktau, لذلك اليوم مالك الله جو الحق فمن روي شاع الضن اتخذ هسا مايسته إلى ربي ربي حق اسمع أبن ملوكه يد غوري وكويد هسا مايسته جنازة سبحانه و جنازة ذي غوري و معها كانت دونك كري عمل بالله قد عمل خير إيمان يا عمل صالح الله إيمان دوا سبحانه وتعالى و جو ليذن كارس الجنة إن أنجو انذرناكم ضديه وحينينكدق ايابه لي عذابا قريبا عذاب دو وحايمانا يورده ووح دو كل ما هو آت قريب الله سبحانه وتعالى قاله إنا انذرناكم وحينينكدق ايابه وحينين لي عذاب دو يوم مارن بني نكدق ينظره في لني ألمره روحه ما قدمت وحي فور مرسطة يداه لابدت عموضة دو أفعاش انت قبضنا لقصم ايابه roohow iyo hormarsaday oo ku hadlay oo u sameeyay oo wakaas oo ficiir qowlaha ayuu feernay asaga horkiisayaan akhri leeyin eegra kitaaba wa yaqul kaafiru gaalku dhay ka kala wata soomaro waka farxayo dhay oo muqow kitaabi inadan tan nimo la waxan وإلهي أكتساوية للنار طيب عمل كحني يا ليتين قو مضى إلي شاء الله يتالى كنتم محاني سقن قوة طرابا عهرب الدون كان روح رجل ينو عهرب نغضل ينو بيد نغضل يلا من جعل قال فرده يا مانتاس محان عهرب من القوة هوك هاي قدع بسم الله الرحمن الرحيم سورة النازعات و سورة مكياه والنازعات نارد إلهي كب الله والملائكة ملائكة الله النازعات آه نفط الروحة قالك يا مرافق يا روحه نفتي سيبس غرقا شدته سرور بيكل بختيا قراه ورغمي روحه سو وصير روحة هو هفطيا أذو على بودن تاوي شدته روحه قالك أمريكا نفط لا قاضي لا يا إمبران كتابك أو الرميو سع لك بالواقع رسولكنا وقاره صوف قديم قراه أو برل نحن جريء سيدا ونقوله أو كلام ند نكتب ند مل مل وغدا وساس أو كلام نكتي سيجيك أو غدا إذا كذا حلو سيجدين آخر أي تهرع الخبيث على الورق إلى رب غضبان إلى هو على سر حجز أفكار صبح والنزاعات والمرائكة مرائكة نقولها النزاعات بأرواح الفصاق والقطار والمنافتن سيء صغار تنسى ألاك وشدة waana shadaate aadana wal malaaikaata ama shadaate ee sahaleeyay siisaal rubb tanaysan nafta nashta salitaan garraam يا min kaow lifti si qulbu ku soo baxayaa ee rasuulku markuu ka warramay wuxuu yiri weel dhiday oo kan weelka duqow badan ama qoray lidba keymaad saasoo ka nafta soo baxaysa lan jannay harkeysa markaas ay jannada ay sefuu bandawarkade loodo faraane dabarawe xariiga lagu xad. Marka si sahlan halka intee falseedhay soo baxmo fihiye ilahay subhanahu qan ku calaysanaynaa janno iyo roo'dii oo kale. Oo soo baxaga. Taana marka cadaabka lagu bixiray adagtay jirki ku ugab dhanaaysi والصالحات saalihaat war السماوات wal malaaika ta saalihaat samawaad soo dabaalay soo jeeyay sabax markii Ilaahay wax u soo diibay intaado samaxan Ilaahay agtiisa bee ka yaan soo dabaa u korayso bay soo damaad karaan soo jeeyay la dhulka yimaadaan yey mesh waxan loogu soo diibay kuwa roq kala soo raamanka naftiisay la degdegayaa si jana dirba loo geeyay sabqan la degdegay la hormarayso fal mudabbiraad fal malaa'ikta ee mudabbiraati ee maamuleysa amra malaa'ikta Ilaahay u abuure qolo walba umad waxa uu Ilaahay wadaaray umurta macluuqay kala maamureen ولا ينصاب بهن دي ده ديهم قيام بجد حساب بجد قبور تنتقد عشرة كل الجرذار ويدرو ما لا ينصاب بهن أي يوم مارين برا ينصاب بهن ترجفوا أي جريني يصير لوك الرجال جه تجيبه جريني يسيب وعند فقد يجوز أفتانك صور من أول لقور دم Edun koiran pelkiri, märkäsala voida demonaik, märkäsala on merkäsala voida sallon, voit sallon ollaan, joo, mu määrin parin ei pelkiri, ei se ei pelkiri, ei se edun on on أبصارها قربتها أنها خاشعة ويدليسية لأن الشرعي أنسان سوف أفرها يقولون أنه أدونك وحيليه هو آخرك وعبصاني هذا أنه يقولون أنه مردودون مينة العلينية في الحاخرة عربتها سنة دي هران نرش ورمينة الوحيان إنتان لو أننا مياه دانا رصب لأنه لا يوجد دانا واحد يوجد دانا ودوا وجهة المروة البددتها لكنه مجهة صوتنا يقولون وحيدين أئننا عن نج الامردودون من الرسول عين في الحاكرة سلام نذيهروا النرشي هرميان الرسول عين سلام نذيهروا عجبت من أن نقوم إذا وقتي كنا أن نقوم إذا ما لف نخرطة وباري ويب لفبرد ريو أحرن قدمرك أن نقوم من الرسول عيني قارو وحيدين تلك تاسي إذا هذي جرت بأيد عرو كرت ورسول خسرت وخسرت هذي لعنة الرسول يواخسر لكن لا رسول asiri qalo tilka suciintaas idan waqtiga ka raabinaa suciya wa suciino khaasir allahu u hii saw ka jawari fa inna ma hiya suciilintu rajfatun zajratun wa dawaq ya qayra wahida kala mar basuur lafuf ya allah goofay u shanaya misar wa sawada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 الى فرعون فرعون حق يساء انه فرعون تقع حدي في قتبه انتو لا في بناء المنيني وربيش النمشرك فقلوا حاطرها دعا حال الله كامالاله الى انت زكاين استهرته ورمياله يساء ما يستهيره يساء دم بوين بدك الشيء دم بيه ما يستهيره يساء من روين يساء وحد دم اللي ما يستهيره واذيك مركا عن قطصان قانوني الى ربك ربك ودد يساء وفتاق شاعد بركع بصورسان م galeenama kan noqonaysaa marka aan cilmiga ku baray Ilaahay aan ku baray iyo waxa loogu dhawaada iyo jannadiis waa hadii aan عن cilmiga ku baro qanooni Ilaa Rabbiga Rabbiga waddadeysa aan kugu hanooni oo fataqsha marka la cabsato warsan ma yeleeyso waddii markuu faarah wuxuu tosanibay wa caasa يا ya rasuulkiisi wa ثم thumma adbar wujaysaday yasay isagoo horday meshii baasha abaaso uu ku arkayo ka caray fakhshara saxarada iyo cilamadiisu soo oruri feena daawu dhawaaqay fa qaala wuxuu yiri ana anigu rubb kum baan ilaah aleh rubbigiisa sare waane ada fir'aawn wuxuu yiqaanada inuu sare sareeyow markuu ila rubbigay xad ka hor كوارة بكل مجرد ما علمكم الى الهين غير إيا كانوا أنا ردكم العالم اللوذي هذا الويله وقب نك على الاخرة عقوبة كرام الاخرة هذا الكهربة بعقابة سيب الهي كوكب يولي هذا الكهربة عقابة سيب الويله وعقاب عقرب الله وقب الله بله باعقاب نك على الاخرة آخرى على الهي بكهرب يولي ويعدونك اللوذي عدوني آخرى ويلا إن في ذلك فرعان وحق قلع العبرة تنبى قصرا عبرة اللي ما نروح على عروه بس قنطاي يخشى إله كعب صني، وينو إله عاسي كعب صني. أنتم يدين كميا هذا القرش يجارة إنتين. أشد أرك خلقنا أبوريتان كحجز عن السماء هذا وعطا لها يدين كأرك. مسا السماء لا بناها إله بعد الصيف. ففعق كرب إله وقالي سمكها سقف كالي وقوصه. ساس إله كلجام ويدو روح على الجارك. فسويها ووسم السماء ساس ووسم من, السمد. ووس من ميل ملكه وس السمارة. رفع سمكها ثقف كذلك بله كرقا فسوها إلهي وسم وأقدش إلهي ومدوي لإلهي هبين كذلك وأخرجه وفتي بي ضحاها مالين كذلك والأرض ألوكين بعد ذلك إنتو السماد أوري كذبوا دحاها في ديو دي ألوكا كابره الرئيبي عيد الدريب تيبي عبد الله من العباس ألوكا لمفدنين لكن أرطي سيئة لأبوك لكن ألوكا ضدوشي ساعة اللوية له عبد الله ما إله به الاله لا اله الا في الضحى مالينك مالينك نفتن بوكد هبنك مدهو الهي كد بعد ذلك انت سماد اولي كد بوضحاها في دي اخرجه دخيف فسر كيس اخرجه الهي وصوصاري منها من الارضه حقهده ماها بيههج ومرعها دا قيل والجباله بوريهنا ارساه دلك وير اي كادكيو اف بطه دلك وير لا waljiil arsa ah battaa murku ilahay kursubay ku cadkay saac ilahay wuxuu sameeyay oo dhulka uu waxa uga soo saaray oo dhulka uu cadkay oo haweenki madax uga dhagay oo maalinki iftiin uga dhagay mataacan متع اللهكم لأن عاملكم وليه سوية فإذا جاءت أنت بدون مركّة الجوتان أنت لا يدك تلاقي مركّة الجوتان وقدمنا سنقيامة إذن ما نس فإذا جاء مركّة التماث الطامة الكبرى وما ربع يلاقياملكم بلا يدي وينك أرنتي آدي آد الأصلين بلا يد آدي وينه ورجد وين نذكر وين أنا لا لأن قيامنا حك هوري الله ما أرك مركّة التماث يوم مارين وين يتذكروا هو وانتمي الإنسان ما يتذكره خصوصاً الإنسان ما سعى واتوقع في السنين ما لنكسره هذا ضدة إلهي كعبسنا يولد فان موهين واحد صليان ما أنت واحد صلي سوا خنين وصرخ خصوصاً بالغيا اللي وسند وفي سبتمين روح عبسده أيك كجف طاولة عوض لمن يسوي يروح ما أنت ورجل maalinkaas allee u diya tarkar wa maalinkaas daamada weyn ay timaadeyo maarin way yaddhekeru xusuusanay an insaan ba saa wixii uu sameey wa burid wal al jahanam naarta jahanam dhaw liban yar ruux arkay loo soo muujinayo allah وآثر دورته على الحياة الدنيا وشهدونك اسكه رعي الدنيا جعل الله رعي دورته أمرك إلهي مكتب نادي إبو إلهي دينت سبباوية نحايا لك. كريه الحرة ودنيا روح السلاسة فإنه الجحيمة نعرف الجحيمة لها هي أيد البقاء هو وهو القريس واجحنا مرحس وقال إنه حدود إلهي طلابه وإلهيك وح بحدهيه ورندنك مقرين وضع في حدود الدم كرسكرع فينا الجحيم يلمون وأم من روح خافة مقام ربي خاف كعب صلب مقامه به حبه رستاق يسوع روحه إلى رستاق دون طأ أذوق قو أذوق بريطة أذوق كريجة أذوق محبه يسوع أذق إلهي أذق على ذين كارس تجمع أذق على إلهي ذين دحين بدل رستاق روح السدا خصوص نعول أو أضي أركروبي أو روح إلهي رستاق سبحانه وتعالى بري بقر جائره بحد ثمانين سديار سين بجمع واحد قاضي له هذه واحد ثمانين لذي وكرس محمد عليه ثبور عنده وصراحة روحه الساجد من هاللحظة واما من قافر روحه كعصر ونقطع محبين ربيع الساجد سوينا ها كعري عن عن الهوى روحه لا يقهر تريخه صن ودماره وقبره وقيامه وحسابه نفطه كعري واحد جعشوي وانا ها النفط النفط نكعري عن الهوى واحد جعشوي فاين الجنة الجنة iyey albaabuhu wuu yahay gurigiisa wajana rucas ya salaadanka niliilay maayo kooseelay aan saacada qiyaamada qiyaana goormay moosaa yamanays qiyaamada goormay dacaysi alle wuxuu fiima anta adiga maxaa kaaga soo noo indikiraa sheegitaan kale ma sheegi kartaa ma sheegi kartaa booqid taa ويقولوا إنه إلهي مكوينتو هذا علمي جاب. إنما أنت أدوك منذير الأنباطي من رؤى لدوك سيخشاه قيامة كعبسة كأنه ما بأيه يوم ما لنته يرونها قيامة لكي دونام لم يلبثوا الدون كي أن كنهين إلا ساعة إلا عشية ساعة من عشية ساعة قلبها موين أو ضحى ساعة برقاة لدك الدون كميركي جوجان في قيامة اللفب ألا يقولوني ميركي قيامة اللفب كان يوم يرونها لم يلبسوا، ويوم أدون كيد جوع إلا عشية عشوا صعد عشان ساعة من عشية أو الضحى ساعة من برقدي ضحى برقدي عشى برقدي سوين إلا عشية مويان أو الضحى أما برقدي ساعة من عشية أو ساعة من ضحى أو ضحى سوحوه وبرقدا mitä me lehden, että wa rakennamme avasavuutta, meillä on sellainen, jadon avasavuutta, me käyämme, sillä me kysymme, että me olemme avasavuutta, sappteja, joihin me olemme. Sitä ei ole, että me olemme saaneet sellaisen, että me olemme saaneet sellaisen, että me olemme saaneet sellaisen, että me olemme oo ka baqaynaayd ahayn dholayaalka iyo masaakiin iyo waxiba kulmayo dadkana ba dad kibiir badan ka hadbasta iyay guushay bi wajiga uu hururiyo ka sii jeedsaday Allah waxa uu dhiigay subxaanahu wa ta'ala suuradan saabtaday kaabaasa rasuul waxa uu wajir today wa tawalla uu sii jeedsaday an إنه dadanka iska tahiroo Ilaahay ha taaco ta laga yaabo oo marka فيه nadeeyo oo uu xikri waxa uu sheegay إنه inuu ku waan tan wax tanfacaa oo xikri awan ayan faaday is sagal marka saas Ilaahay uga waran saasona noqday Ilaahay sheegay Ilaahay waa ogaa kuwi weelay kaalad mar oo Rasuululla ahdi wa man ro istakana istiqtonaysi u maleeyo inuu Ilaahay u فأنت أذلله روحه تسد مياد أقولك راعي مياد قابل ما أقولك راعي وما عليك أم حاضر شادها الله إذا كادوس يستهرين كادوس إله الروان عدم وحاضر شكاس إنما عليك البلق جالسين بقصار جالسين سي وأما سقيب إن دوري على القصة إنه مكتوم وأما منرو جاك كوي يسعى السقيب سعوني حوج سعوني والحال هو يسوي يخشى وعبسوني إله كعبسوني saad tarkad oo rawo inuu wixii Ilaahay ku caawin laha barta faaanta adigu ani xagga salaaha ma kam mashquuli kam yaad kam mashquuli cida bar khayrka waxaa loo sheegaa ruux calaw ruuxaan rein baa ku leeyahay oo nala dha maxaa aduu wula doonayso Ilaahay ay say suuda subhanahu sida aad samaysay arintaa ma ahe inaa suradan tadhkerta waa ذاتك oo ruuxa wala baraya dadka mudan weyn ومعروف loo sheego ilaahay diindiisa la baro oo la waani oo macruuf tala faramunka ruuxa qaa wixii qaadanayo inaa suradan tadhkirow taman shaar ruuxi danada karay ku waanto fiisixitan beko فمعنا أيضا نسقام رجب طهير بعيد السفر ملاي دعاه بالكسوة وانت سحب تص ملاي تذكره كرامه إله إكتيس كرامه بالانكال برا لتقول إله بحريان ووتلا على الإنسان إنسان كان وار على ما كفر ومحك قال لي ما ب الإنسان كمحكك كفر بالانكال بهالعرض من أي شيء شيء جابه خلق وإله كاور وإنسان يوم امتق نواحه لقى أبو من نطفة عن نور هي للمعنية حقية بالخلق وإلهي كعب وريو فقدله إلهي بها سبحانه وتعالى ينتبه هلك كجل لها هي وحوه لقل منها هي وحوه غدوم كالمركوي ماذا نقل لها هي على أهل النار حصل لبها لقدر ويكتب بأربع كلمات وكرسل صبكات بالرزق وعملي وأجلي وشطي أمسعي سواء على شك الجل على قرر من نطفة للمعنية أبو إلهي خلقه أبو رفقة وقدره في ما السبيل وضد الصومر لهم يفسروا هو وضده هو يده مركب خصوبة حي سو هذا سيره لا ينصب كرام أو بكر يرد الله عنه واردا يوسف البصري أيه أهل حلاش شيء يجي ما كذبوا عليه سي سك برساء هذا كايل وضد هذا المجر الصومر يوم تيس اللي وضد سك برساء هذا حسن بوديس كايل المجر الصومر oo mar waxaa waydada marka ay soo mariso marwa ka abaa marka ay soo mariso halkaas laba jeer kasoo baday laga kaadiyo nimasta biree wadday oo aha hooyada marka kasoo baxayso weesaro ilaahay ku furey ciyaadada jiree u dhila faaqbar oo qofay ثم إذا shaam marku doono in sharug ila dadan soo baxanay لما يقضي haqa lama yaqdi in isa gudanin insaanku maamara wuxuu ilaahay faray haqu hawayu wuxuu ilaahay faray ee kuwa jeen insaanku ma sugudeen falyan dal bal hufteeri ar insaanku insaanku ilaahay taaymin intay si xaq ee hufteeri xaq ay ka dambay ثم شغلنا عنه العرضه دولك الشقاً دي الله عنه فانبتنا عن في هذا الدخيات حباً حباً من صورا لني وعنى من صورا لني وقد بان وحان صورا لني واع واح مركي اللي قوية هدهنا صورة فوالي قد بكاسال جيدا مركي اللي قوية هدهنا صورا او قلارة هي قيد قاسل جيد ندي لقوية دي خاس شهيد دمرو هلكي والزيتون منكس على الامن والنخل منكس على الامن وحدا يقبير غلبا وقير سيسوله فين يضبهم سيسوله حجران غلب وفاكهة قدار بنكسه وعبا إياد داق الحورات وحرور داق العناء باب بلداء او بكر يا عمر يرضي الله عنه او بكر يا عمر بار ما لا كم السورة دون اخرى حديث السنة كيس صحيب يا ابن كثير رحمه الله مالك السورة دون سواء اخرى مالك المرأي بل وحدي عرفنا الف say swaleeyo caaki iyo wagnarayn qudarta iyo waxa ay waxa kala baradhaa abdulkuri markaasa wuxuu yidhi inow la maalo mutakallifin ruuxa fasiraa waa mutakallim marka loo ka wadaabaydeen culimadu deayn xayn xidhiidka nooc asal fakaatan waadad koor waxay cunada qadaartas wa abba mataa aha soo dhan waxaanu soo dareenay mataa nooreen darteed la kub iyo walaan aanu fayda jadat markay timaad afsaaxatu xiddat ka dhagatiraysay wa qiyaamad qila darta kala وبيني بيرشد على بقعر ريو مالك إنه أبي حاق <تصفيق> قبصد عبين إنه المحقق قبصد kuu dheer yahay ka waaymeyda xaq uu qulahay oo fulin weeyay walaalka walaal caraya marku ruux walba nafsi nafsi nafsi ilaah wagaa naftaayda kale cid kala ma taqaan alle hayle kulli mujin shughalka kulli oo man dadka kamidaha yomaa أذكره محسوس صدقته. وجوب المعلم كوجار يومين المعلم كان مصفرة وافتيمين ممننت وجود وافل دا حكا ويحصل يهال كاس وقصلك فرين وماله وقصلا جنال مركز جشوم مستبشرة كتاب كمركز ميدت لجاسه حصل بس لو أقول كويل دانيالو أعلو قصلا مركز زوجي أخي. هل جاوز السراد وري بضض الجهنمية قرد مركز الخير مي هل تعلم أنك ميا الجنة أم النار هل تعلم أن كتابك يُعد بيمينك أو بيس مركو أنت مي ورعي الفريق تتحكوا وتحكوا قص المر مقص الباقي هذا واحد كسليان وهذا واحد نعوره نكوه ضعيف ضحكة وديالس وقصليان مستبشلا ويش بشاري صني وجودك سواء من, من أنت وجود وديالي وما إذا ما أنت عليه هذا الشيء دار حقبة ضار Borbal ka ka sare wajiga taraqaa waxa dawli damaanad qatarat midaw damaanad wal madowbanay muruqti iyo musaaba iyo naaqta ee صرا يعرس هي كمت وعكره واستنت كيس لسعة هي ورسولك يروح الربا إنه قيامة وذا كانه الرأي عين سير الصرا عرقا كر روح السلا الجعل هآخر ها يوم ورسولك إلى الشمس كويره إلى سان فدارت إلى سان شقت صدى الصرا شدة الصراك بك وحي لما أن تديهن كل جود قيامة ما يكاضلين بهان شجنين الدوحة يروح أبو حضر يا رضوان إنه إنت القلب وهو هي صدق على سلالة ورسولك يا أما سلالة عشان تولي وعريسيان كله الطيامض آد وحد لهم إذا الشمس قال سبحانه الله إذا وقت الشمس قرعة كورة للمدولي افتين كين كدش اللجام رأي المدويات تجيب جذب وإذا وقت جئن اليوم حد كين كدل كدل عطان حتى والله يسود عين وإذا وقتك الجبال وبواره سويره للسعوديين، إذا ضرورة أقرأ قصة عن صوف لفت لقى على وقته، الجير التوأم كبرات في المناه، بالمية السعودية وعدد هذا إلى عشرين اللي هو يروح وحوق فريق، القيامة هذا مركب تماثل، قرادة مركب على قصة إلى عشرين يه يه وحاسر مره الدنيا روز هذا مال jamaa'ay halka halka ka soo baxdo khalas wuxuu lagu faray ma wayda waqtiga al-isharu jeeri toonka birod aroosha ilmaha ku sideey eedii mana cuda la iska sidaayo layilaashan way waxa lagu firiway dan leeygey hasho way dhawdaayo caana iyo taram waxa laga rajaynayo aad baa loo jecel markay inta mareysa wayda dadkii wuxuu doorka togal libaatay iyo dawaadi iyo hawaya sadii iyo ms iyo waraar waxa doorka ku jiray ka carooda ba ku imanay saa ku dhexmaray ka cabsameysa had cabsataa arinta waa adabta markii la lalin وفي وقتك نفوسه نفوسه يجيب لحريري روح والبرروحي يقول عمل كاب على الحريري فاسق فاسق وحسب الفاسقين كوا كواه خمرده فساق كوهه كواه ازدينهه كواه ترويده كواه ديل كواه كواه وكاسه دارو روح يقول لك عمله هين ايا سالي سكود الجينة وقرين لو قردك وعقول لك فسالي نفتي هذا الروح جلكي ايو نفتي مركز سكره نفوس نفتي ايو حلق. اللي يسكون حريرنا يا، والله يسكنين لوين لكن تسير وإذا مفوص زوج، نف والبتي أي العمل كاي مركي، وإذا وقت قال مودة تقبل دي، لأن رجل دلي من قتل الدم بيجي لوجود دلي الدم بيجات كشامرو عمك اللي قول كيف دلي محض معي عمك تيه رجع الديلي والسؤال يمحل وجود الامحات قشر الدم بي، هذا الدم طي مركب الغلو، وإذا وقتها الصحفه، عشيه، يوراعيه، أعماش الوقر، نشر صرف الله في ذي الرا، اقرأ كتاب، هذا الدنيا حبا آخرنا كل ما نطرنا ياخر ديمس، أراء آخر السنة، إله يبقى قبره، إله يروح لبوه أول، قالوا نارك وكينا يوم ما رح قصع، ما رح انكر xasuu ka markii la waydiixay xadiidka mutafaq ah oo leeyahay madax ayuu ku soo dayanayaan wuxuu yee Ilaahayge lugaha ku socodsiiyey Soomawo inuu madax ku socodiyo wayda wayda waqtiga saxufi haashihi acmaasha lagu qoray ee laga qoray shirkii xeerka oo waan nusarada oo balloob PDO rannada khasoo kala waydha waqtiga al jahiim naarta jahiimada soo cirada gal horiyo waydha waqtiga al jannato jannadiina u sii fada soo dhaweeyo taqiinta loo soo dhaweeyd naarti lashido dadka galay waxaas oo dhan markay dhacaan calimad bo alle wi we ugaana nafsu nafii ma ahdarat maasha wax kale tabin doo tuul روح جعل إنه أركسيذي سواء نداك ها أقرئوا صوردا إلى الله كذبا بيسد إذا سامفض الله دي سامشقة وح أمرك لا أنتبه ما حضرت باله كروه والبوي حيوجد النفو والبيوجانيس ماشوا حيلاق <تصفيق> بدو ضبوا بلبن وين ما أنت وح السمعين وح كوري ما أنت وح السمين maalinka qasro walba uu hooganay wak waday الكتاب لا ta nal halal kitaab ilaa yagaad yarta wey ila ahsaabo waday waraku ana waxa ketti waxna wax susmayna hadder ka hore muxubi calama nafsan ma hadarto falaa ahsimu wan daarabo al bil khunas hikaan ku daal بأن كل كان كل رمي والليل كان كل إذا عس عس مركل مذبل والصهيب كان كل إذا تنفس مرك إفتح الصباح ذي إنه قرآن كان جوابتي واللَّقَوَالُ الرَّسُولِ الكَرِيمُ قرآن كسائر وحول بيدن قعد ضياني وحوك تجني الطيام سعيد من قوة الرمي إدين تجي إدا يوحى سعيد من قار ريا الروال بوا قط خرامة بضان الشرف بضان التيمة بضان محمس هذا الكسي ويهوه وعلى جبريل إياه رسولك صلى الله عليه وسلم أنتوا بواحد القادم إياه إسبرك ذي قوة وعلى مدحوق الصحيب هوي عند ذي العرش الله عرشك وصحيبك أكتسا جبريل مكين درجة سر وكلها وملايك ترمب وقفة جبريل عند ذي العرش الله عرشك وصحيبك أكتسا مكين درج وكلها السر متاع والدعوة الجميلة ثم ماشحص السماوات المراعق توردن سيقع مضحق وهو يتعالى همين وآمنوا رسول المجرة إلا يسوي الهي وسو الدير الجر ومعالنوا قدقوا وهي وكي وما صاحبكم أدتهم القريش بقال لي ساحبكم ما انتد رنو رئيذان أفرتن سانو انتا رسولك اللي قدقوا واتقنا وما صاحبكم صاحبكم ما بمجنون المدوارا ولا قد رآه نبي جفري البعاركي بل فوق الجهادي بقارك على ما بين كان سام رسول النجم ولا جرب رسول قارك سديلاه وأبو رسوله سوده وأبوه لحق قالوا جرب رامد والبمشط هي مغربي تقول هسيج قريب رسول صلى الله عليه وسلم ولا قت راع وارك النبي فوق الجهادي بقارك على ما وما هو رسول قمها على الغيب غيبك بالذنين واحد ينكو القرآن كان يغيبه العلاه مبارك سبحانه ترا غيب كما الرسول كماها بالضنيم يضب خيره الرسول كماها على الغيب بالضنيم من كرب الساوز كو قال ليه وكايدين الشاكل وكا قرآن تقول يوقي الغيب هاي وحول بيس وقال سكوحول هاي وقيس وما هو قرآن كماها ما قول الشيطان الشيطان هذا الكل رجيم أولف فأينا حقابة تدابون القرآن كو كارمريس وحقاب قرآن كو قلتك يا سمبالي حقاب أهديس سأل قرآن كو أخي وضاد يد مرتين وضاد القرآن كأنه مرتين محايدين جديد يقال سبحان فاين تذلون حاجات إن هو ما هو القرآن كماء إلا ذكر موجي ووان, ووان ووان ووعد للعالمين عالم وعيه عالم وعي أنسى الجمل اللي ما نشوفه وان وعيه شاع الضنوع منكم بذن كأنك ما عين استقيم يوان يا القرآن أو قلب وأن لا يا قلب إيمان الجري هقعة الخراب لا waa ruuxa isagu doonayo inuu tooso wadada xaq iyo dadada wadada ku tooso yimaansha aanu kuma istaqmo ma tashawn waali subhaanahu wa ta'aala idinku wax ma doontaan oo doonitaankiinu waxa tarimayay ilaa insha allah markay ilaahay bar iyo rabbil ilaahay subhaanahu wa ta'aala maana waxa weey ta ila isaraw wa ma tashawuna ma doonta ila inshaallah ila ihinu doonam booye doonitaankana wax ma taray